فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفقها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في لسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع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 وأنتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور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 فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على محفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وأمر ورأيت زيدا وأمرا ومررت بزيد وأمر وزيد لم يقم ولم يقعد باب التوكيد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 والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر وهي إيايا وإيانا وإياك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 واجمل منك وجهه ولا يكون الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوى, وسوى وسواء وخلا وعدى وحاشا فالمستثنى بإلا الا ينصب اذا كان الكلام تاما موجبا نحو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 نحو لا رجل في الدار فإلا لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا فإن تكررت جاز إمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع